<تسعة> استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور هذا طبيب هذا مدرس هذه طبيبة هذه مدرسة هذا دفتر هذه طالبة هذه حقيبة هذا طالب